السؤال يقول ما حكم الإبر بالنسبة للصائم الابر نوعان ابر علاجيه وإبر مغذية أما الابر المغذية فهذه تأخذ حكم الطعام والشراب تماما ومن المعلوم أن الطعام والشراب من المفطرات فمن أكل أو شرب متعمدا فإنه يفطر إذن إذا كانت الأبر مغذية اللي يسمى الجلوكوز أو نحوه فهذا طعام والطعام مفطر أما الأبر غير المغذية جميع الأبر العلاجية ليست مفطرة الانسولين السكر الفتامينات أي أبرة يستخدمها الإنسان للعلاج فهي غير مفطرة لماذا غير مفطرة؟ لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب. إذا الخلاصة إذا استخدم الإنسان إبرة مغذية فهذه بمعنى الطعام والشراب فإنه يفطر وعليه القضاء وإذا استخدم إبرة علاجية غير المغذية في نهار رمضان بأي نوع من أنواع هذه الأبر فإنه لا يفطر بذلك